إنا أرصللا نوح إلى and you وأصحفوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتوا جهارا ثم إني آنت له ولا وَلَا س وَلَا لَظََّ ولا ويقف ويقف ونسرى وقد وَلَا سُ وَلَا يَيَع وَلَ الصَّ وَقَلَ أَ المُتن وَلَا